اقدم بالعزاء لصاحب العصر والزمان الامام المنتظرعجل الله تعالى فرجه الشريف ولي علماء الاعلان و لابناء الزهراء يا شيعه علي الحسين توجه علي يا علي الحسين توجه يا شيعه وكسر قلبي كسر هم العين اعلك واحد يشيع يشيع النعاش والصيق النعاش والصيق بالبلوى يشيع يشيع وقبري ضيع وتعلى للبرية يا, يا قبري ضيع رتع بسمار بسمار hymyile, بسمار, بسمار, بسمار على hymyile, الفرح hymyile, hymyile, hymyile, hymyile, hymyile, hymyile, Bismar, Bismar, iläjet, iläjet, onnensaa, iläjet, onnensaa, vastustilee, Bismar, Bismar, hei, hei, hei, لو فدك صاتي زلزل سبعه فدك ها فدك جرائم هايت بينها Osaan olla myös hänen. لا تلومها لتلومها كل ما تحتب لا تلومها لا تلومها لتلومها كل ما لا تلومها لا أريد منك لا إله إلا الله. في أي مفعات محمد؟ ما والبار والواريشات ما غلواه. محمد. ما ظلومة والباري جواب توابع توابع هي لكلو موها لكلو موها كلمة لا تلوم واسمعك فعات دد موها وضعات محمد بعضنا محمد فعات محمد, مضعت محمد هيلمات محمد اللهم هيي واري الرحشاد اللهم من يا مصيبه ابدي واشرح يا هذا المصلاه اي من يا مصيبه ابدي واشرح يا وا عليك لا في <متحكي> غنب هب موصلين لو كسبت لي لولا هي واه مستعوا من الباد من يوم صيد هذا وش راح يا Kiitos Hälytys! Hän on kaukana. Hän on wall my رحمان <محمد> الله هي الباريش ها واسع الله هي لا تخلي صوتك Sääntäisi, kun liikuta, et osaa ilmata, et osaa ilmata, et osaa ilmata, et osaa ilmata, et osaa ilmata, et osaa ilmata, et osaa Mustio vai ohe, vai ohe, vai ohe. Hänä mustio vai ohe, vai shafat حار يا روح وحتينه يا يا رحمة <تصفيق> الله ايجيت صاتي بين روحي ويفح اصرخ عليك في الظلام وضعي محشور men kesle wa ila Ne? I let them